وللله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عن عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظنوا السوء عليهم دائره السوء وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمٌ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا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 Faman neketh فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيء أن راد بكم ضرنا وراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بَل ظَنَنْتُمْ أَن تَمُوْا أَلَن يَنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ إِلَى أَهْلِهِمْ إِلَى أهليهم يزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا تَذَرُونَا نَتْبَعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكَ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ Fasyakulun bel tahsudunna bel kainu la yafqahun illa qaliila Qul li'l-mukhalafin min la'arrab sata da'on ila qawmin li ba'asin shadeed Ila qawmin li ba'asin shadeedin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 ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى نعذبه عذابا ليما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 ولم تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببقن مكة من بعد أن ضفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كثروا وصدّوك من المسجد الحرام والهدية معك فني يبلغ محله ولو لرجال أم منون ونساء أم منات لم تعلمهم أن تطئهم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 Muhammad Rasul Allah, dan yang bersama-Nya, adalah yang paling berkuasa atas kaum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من ثل السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع نخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى